صلاة الثقلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محمد عدد الملائكة صفاً صفاً وصلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا ومولى العالمين محمد عدد آيات القرآن حرفاً حرفاً وعلى آله وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأممي وعلى آله وصحبه وسلِّم اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عين العناية وكنز الهداء ولسان الحجة وشفيع الأمة وإمام الحارة ونبي الأمة سيدنا ومولانا محمد وآدق ونوح وإبراهيم الخليل وعلى موسى الكريم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى داود وسليمان وزكريا ويحيا وعلى وصحبهم أجمعين بسم الله صل وسلم على سيدنا محمد إن الذي جمعت به شتات النفوس ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب وصل وسلم على سيدنا محمد الذي جاءنا بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين فصل وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لشرف نبوته ولعظيم قدره العظيم فصل وسلم على سيدنا محمد الرسول الكريم المطاع الأمين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 وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين فرحمنا بهم يا إرحم الراحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي أدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما واجري نتفك في أمورنا والمسلمين أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهر عدد من ملا من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العدد وتحيط بالحد صلاة غابت عنها ولا منتها ولا قضاء صلاة دائمة بدمامك باقية ببقائك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مثل ذلك